ذلك رب العالمين وجعل فيها رؤوساً من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام من سوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماة أمرها وزين السماوات الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة في عادم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله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 الله الذي الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَجْدُّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُمْ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَادٍ لِنُذِيقَهُمْ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 ها شهد عليهم سمعهم وأبوصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول موت وإليه ترجعون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 وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن وَالْإِنسِ إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ